يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين هاووا فبرئ الله فبرره الله فبرئ هو ما قالوا وكان عند الله وجهها يا ايها الذين لا تتقوا الله وقولوا قولا ليصدقا. وشرح لكم وما لكم ويهوف لكم ظل ومن يطيع الله عشونه فقد فاز. Kami mengambilnya dan mengambilnya dan kami membawanya kepada manusia. Inilah yang menjadi jahiliyah. Di antara orang توقع الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا ورحيما صدق الله العظيم